الْمَجْدِ چه مبارک تقدیم می‌کند رسول الله هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى المتيم في حماك نزيله هذا المتيم في حماك نزيله لو صادفتني من كانا يتن لا زور طيبة والنخيل جميل لا والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا لرب العالمين رسول كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل صار الدموع العارفين تسيل ردى العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تصيل لما بدت فوق الخدود تصيل هذا الغمامة ضللته إذا مشى كانت تقل إذا الحبيب يطيل كانت تقل إذا الحبيب يقل يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثواب وللمدح جزيل فيه وللمدح عليك الله صلّى عليك الله صلّى يا الله يا علما المهدى ما حن مشتاق وسار دليل ما حن مشتق وسار دليل ما حن مشتق وسار دليل